إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوهُ <اللتين> Oh, eh Voi Gem Voi One... mm uh... Oh! Um. Oh. Mm. Oh, and Ah oh All um... Uh <laughs> oh. Um oh Wow. one on Class andlam Wee! Let's Do Up أفلن... One night. What can I Oh, <laughs> We're gonna Oma... it إِنَّا نُرِيَ النَّكَبَةَ ظَلَّ